واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الريح ايات لقوم يعقلون